يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الجمع الكريم المبارك سبق لنا الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي على دين العبد وعلى دنياه وكان ينبغي أن يكون الحديث اليوم عن آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد على وجه الخصوص ولكنني رأيت اليوم أن أتحدث عن آثار الذنوب والمعاصي على المجتمع على الأمة آثار الذنوب والمعاصي على الجماعة كلها كيف أن معصية هذه الجماعة أو معصية بعض أفرادها قد تؤثر على الجماعة كلها بالسلب وقد تؤدي إلى ما تحمد عقباه من البلايا والمصائب التي تبتلى بها هذه الأمة وتتعرض لها هذه الجماعة والسبب الأول هو مخالفتها أمر ربها تبارك وتعالى أردنا أن نتحدث في هذا ونحن في أيامٍ عصيبة لا يزال الناس متحيرين لا يدرون من يختارون من يختارون لأنفسهم ولبلادهم ولحفظ حقوقهم ولتأمين معايشهم قدر ما يستطيعون وللحفاظ على دينهم إن لم يحكموا بدينهم الناس لا يزالون متحيرين ولا تزال طائفة من الناس تصر على أن تعيش في قيد المذلة والهوان وكأنها قد تعودت على هذا القيد فما عادت تستطيع أن تتركه ولا تتخلى عنه حتى إذا جاء اليوم وانكسر هذا القيد أو انقطعت حباله وأصبحت هذه الطائفة حرة طليقة تتحرك كيف تشاء وتتنفس شيئا من هواء الحرية إذا بها تصر على أن تعود من جديد لتدخل نفسها في هذا القيد قيد الهوان والمذلة نعوذ بالله من الذل والهوان فكان بد أن نذكر أنفسنا أنه لن يتولى علينا أحد إلا كما نكون نحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تكون يولى عليكم إن ولاة الناس على أقدارهم فإذا كان الناس أهل طاعة وإيمان واستقامة ولي عليهم المطيع المستقيم وإذا كان عموم الناس أهلع وجاج وانحراف وإصرار على مخالفة الشريعة ولي عليهم واحد منهم لا يخرج عنهم فنسأل الله أن يتوب علينا ويولي علينا خيارنا آثار الذنوب والمعاصي على الأمم أول هذه الآثار أنها تمحق بركات الدين والدنيا الذنوب والمعاصي تمحق بركات الدين والدنيا فتجد الناس يعانون دائما من الأمراض والأوبئة ويعانون من الغلاء والشدة ويعانون من ضيق العيش ويعانون من قلة البركات حتى إذا اتسعت أرزاقهم لا يستشعرون بأن لهذه الأرزاق معنى ولا قيمة وذلك بسبب الذنوب والمعاصي قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا والتقوا ففتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون الله عز وجل لا يظلم العباد وإنما العباد يظلمون أنفسهم فيكون أول ما يبتلون به ويمتحنون به أن تنزع البركات من أيديهم ومن أرزاقهم. نسأل الله السلامة والعافيه ثانيا من آثار الذنوب والمعاصي على المجتمع نزول المصائب العامة وإهلاك الله عز وجل هذه الأمم بمعاصيها وجرأتها على خالقها وباريها تبارك وتعالى ينزل الله عز وجل عليهم العقوبات التي تدمرهم فلا تبقي شيئا ولا تبقي أحدا وكل هذا إنما يكون بسبب الذنوب والمعاصي وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال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 والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا تأملوا أيها الإخوة تأملوا وأسقطوا هذا على واقعنا الذي نحياه اليوم هل نحن اليوم بحق بحق نستحق حاكما صالحا مؤمنا يقيم فينا شرع الله الحق المر أنه لا نحن لا نستحق الآن أن يحكم فينا حاكم يقيم فينا الشريعة ولكن مع هذا ليس معنى هذا أن نتخلى عن آخر جزوة من أمل في أن نحكم بشريعة الله عز وجل ليس معنى هذا أن نركن في المقابل إلى ظالم أو مجرم أو خائن وإنما نقول هذا إحقاقا للحق ونقول هذا تأديبا لأنفسنا ومراجعة لأنفسنا لعلنا إذا رجعنا أنفسنا وحاسبناها بصدق وصراحة نهتدي إلى السبيل هدانا الله وإياكم سواء السبيل تأمنوا إلى هذه الخصلة الأولى وهل هي قائمة فينا؟ في بلادنا في القنوات الفضائية الماجنة الفاجرة بل وأقولها وكان البعض يغضب إذا سمع مني هذه الكلمة بعض القنوات الداعرة التي تبث العهر والفجور العلني أمام الناس جميعا هذه الفواحش على الشاشات وعلى المواقع وفي الأماكن هنا وهناك هذا الذي نسمع عنه كل يوم من حالات والعياذ بالله الزنا والشذوذ بل وزنا المحار أن يزني الرجل بأمه أو بأم زوجه نسأل الله السلامة سمعنا عن هذا كثيرا فكان هذا سببا فيما ابتلينا به مما لم نكن نسمع عنه من قبل من سرطانات وأمراض كبدية وبائية وغيرها وغيرها قال عليه الصلاة والسلام وما نقص المكيال والميزان تصور هذا ذنب واحد ما هي عقوباته وما نقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم وبتلوا بالسنين جمع سنة وهي القحط والشدة والجذب وشدة المؤونة ضيق العيش وجور السلطان أن يجور عليهم من يحكمهم وأن يتسلط عليهم طاغية يسلب منهم حقوقهم بل وحياتهم قال وما منعوا زكاة أموالهم هؤلاء الأغنياء هؤلاء المترفون الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ليحذروا فإنه يؤتى بها يوم القيامة تصفح لهم صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم قال عليه الصلاة والسلام وما منعوا أو ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطر فتصور أن ينزل المطر وفي الأرض آدميون ولكن المطر لا ينزل من أجل بني آدم وإنما ينزل من أجل البهائم قال وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله؟ اسمعوا هذا الكلام وتأملوا وطبقوه على الواقع في الجماعة وعلى الأفراد وعلى الأسر وفي كل شيء وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. الخامسة قال صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمةهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم بالله عليكم أيها الكرام أليس هذا هو الواقع الذي نحياه بكل تفاصيله المؤلمة؟ بسبب ذنوبنا ومعاصينا على مستوى الجماعة وفي حديث عمران بن حسين الذي حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف يخسف بالناس أو يمسخ بعض الناس قردة وخنازير والعياذ بالله وقذف فقال رجل ولما رسول الله قال إذا ظهرت فيهم القينات والمعازف وشربت الخمور إذا ظهرت الجواري أو النساء المغنيات التي تغني مع المعازف التي حرمها الله عز وجل وسربت الخمور وانظروا إلى واقعنا اليوم كيف تخرج القينات شبه عاريات أو عاريات لتغني وكيف يقع بعض الناس في مصيبة أعظم حين يسوّغ لهؤلاء المجرمين هذا الغناء وهذا المحرم بل وربما وعدهم بأن يحافظ على هذا المستوى ويزداد به رقيا ولا حول ولا قوة إلا بالله المعاصي احذروا المعاصي احذروا الذنوب هذه بعض عقوباتها هذه بعض عقوباتها ولو تأملت إلى إهلاك الأمم كيف أخرج الله عز وجل هذه الأمم من النعيم إلى الشقاء ومن الرخاء إلى الشدة ومن العيش الكريم إلى الهلاك المدمر ما كان هذا إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وقرأ في هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ما الذي أخرج آدم وذريته من الجنة دار البهجة والنعيم واللذة والسرور إلى الأرض دار الآلام والابتلاءات والمصائب هل أخرجهما أو هل أخرج آدم عليه السلام وذريته إلا المعصية ومن الذي أخرج إبليس لعنه الله من ملكوت السماوات ومن الذي جعله ذليلاً قبيحاً وبدله بالحسن قبحا وبدل ظاهره وباطنه إلى أقبح ظاهر وأقبح باطن إلا الذنوب والمعاصي وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى ارتفع الماء على رؤوس الجبال إلا الذنوب والمعاصي وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم رمي بها ثم قذفوا بالحجارة ليجتمع عليهم من البلاء والعقوبة ما لم يجتمع بأمة من قبلهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد ومن الذي دمر قوم شعيب وسلط عليهم سحاب العذاب فإذا هو فوقهم هذا السحاب وإذا هو يمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق قوم فرعون وأجرى الأنهار والبحار من فوقهم بعدما كان يتبجح هذا المجرم بأن الأنهار تجري من تحته وما الذي خسف بقارون وبملكه وماله إن هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي فليحذر الإنسان على نفسه وعلى دينه من هذه العقوبات ثالثا من آثار الذنوب والمعاصي على مستوى الجماعة حلول الهزائم بهم وتسلط أعدائهم عليهم فإنه ما نصر المؤمنون إلا بنصر الله عز وجل وبطاعة الله تبارك وتعالى وما حل الخذلان ووقعت الهزيمة إلا بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هؤلاء هم المستحقون لنصر الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز لابد أن ننصر ربنا أن ننصر دين ربنا أن ننصر شريعة ربنا أما أن ينصر الناس ظالمًا وطاغيةً يريدون أن يمكنوه في البلاد من جديد حتى يتسلط على الأمة من جديد ويذلها من جديد فهذا والله هو الهوان وهذا هو الخذلان وهذا هو الرضا بالذل والعار نسأل الله أن يعافينا من الذل وأن يعافينا من الاستعباد وأن نعود مرة أخرى عبيدا لهؤلاء الطغاة الفجرة يتحكمون في أنفسنا وأهلينا وأموالنا ودعوتنا بل وحياتنا نسأل الله أن يحكمهم في أمرنا أبدا فليحذر المؤمن على نفسه أن يكون سببا في نصر ظالم أو أن يتولى على هذه الأمة ظالم فكما ذكر عن عمر رضي الله عنه من ول على الأمة فاجرا فهو فاجر مثله ليسمع الناس هذا ليسمع هؤلاء المثقفون الأذكياء الذين قد أكلوا أو أكلت عليهم الدنيا وشربت لثقافتهم وعلمهم و... ليسمعوا هؤلاء الذين يقولون جنة شفير أو نار شفيق ولا جنة الإخوان ليسمع هذا الكلام من ولى على هذه الأمة فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو فاجر مثله فكيف بمن رضي وسعى وصوت وقبل المال في أن يولي فاجرا وظالما وطاغية ودمويا وما هو إلا صورة قذرة لهذا النظام الخائن نسأل الله ألا يمكنه أبداً يجب علينا أن ننصر ربنا حتى نستحق نصره تبارك وتعالى وفي الوقت ذاته نقول للحريصين على نصر الأمة وللحريصين على نصرة الشريعة توبوا إلى الله عز وجل أولاً حتى يتحقق النصر للإسلام ويتحقق النصر لهذه الشريعة في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. سلّط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. فارجع إلى دينكم أيها المسلمون. ارجع إلى دينكم يا عباد الله حتى ترجع عزة هذه الأمة ونصرتها. فها نحن في كل مكان مهزومون في كل مكان مشردون نحن في كل مكان أذلاء نحن كنا أعز أمة فأصبحنا أذل أمة أصبحنا أذل أمة يلعب بنا في كل مكان ويركبنا عدونا في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي بلاد الدنيا وفي مصر ما تسلط علينا عدونا وما تكالبت هذه الأحزاب المجرمة المنافقه على الإسلاميين جميعا في صورة أي واحد في صورة أي شخص في صورة أي جماعة ما تكالب علينا إلا لما تخلينا عن أمر ربنا وعصينا ربنا ولن يرجع إلينا شيء من عزتنا إلا إذا رجعنا من جديد إلى ديننا وعقيدتنا في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش أنتم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله أنتم أصحاب الأمر أنتم الممكنون أنتم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب وفي يده عليه الصلاة والسلام قضيب عود من أراك أو شيء ثم لحاه صلى الله عليه وسلم يعني قشر هذا القضيب فإذا هو صلد أملس أملس فأنتم ممكنون طالما حفظتم شريعة ربكم فإذا عصيتم وإذا خالفتم شريعة رب العالمين فإن الله يسلط عليكم من يقشركم من يمتص دماءكم من يجعل أراضيكم وبلادكم ملساء جرداء لا شيء فيها فنسأل الله أن يقينا شر الذنوب والمعاصي وعن جبير بن نفيل قال لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض أهل قبرص هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل تأمل إلى هذا المشهد الناس جميعا فرحون بالنصر فتحنا هذه البلد التي كانت تعصي الله وإذا برجل من كرام الصحابة يبكي في مثل هذا المشهد ينتحي أبو الدرداء رضي الله عنه ناحية وإذا هو جالس يبكي وحده فقال له جبير بن نفير رضي الله عنه ورحمه ما يبكيك في هذا اليوم قال ويحك يا جبير اسمعوا إخواني اسمعوا هذا بقلوبكم إخواني ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة قاهرة عصوا الله فصاروا إلى ما ترى أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي من أجل هذا إنه يرى أمة كانت قوية ظاهرة قاهرة ولكنها خالفت أمر الله وعصت أمر الله وعاندت شريعة الله فإذا بهم تفتح بلادهم ويؤسرون وتسبى نساؤهم ويقتل مقاتلتهم ويفعل بهم ما يفعل يفرق بينهم وما ذاك إلا لأنهم عصوا الله عز وجل بل إن للذنوب والمعاصي في المجتمع آثارا حتى على الدواب والشجر على الأرض كلها قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا هذا بعض فقط فكيف لو آخذ الله العبادة بكل ما يعملون قال الله ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فتصور كيف أن الذنوب والمعاصي تؤثر حتى على الدواب والشجر وعلى الأرض كلها في حديث أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه مستريح ومستراح منه فقال رجل أو قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال عليه الصلاة والسلام أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعذابها وشدتها وتعبها وينتقل. إلى الجنة التي لا تعب فيها ولا غول فيها ولا تأثيم قال وأما الكافر والعياذ بالله أو المنافق أو الفاجر فإنما يستريح منه يستريح منه الشجر والدواب يستريح منه كل شيء حتى البهائم والشجر والدواب تستريح من هذا المخلوق الذي عصى الله بل إن مجاهدا رحمه الله قال إن البهائم إذا أصابتها سنة لعنت العصاة من بني آدم البهائم تلعن العصاة من بني آدم فإذا أصابتها سنة يعني حل بهذه البهائم جدب أو قحط وصارت لا تجد ما تأكله فإنها تلعن العصاة من بني آدم وتقول ما أصابنا هذا إلا بسؤم معاصيكم البهائم تقول هذا وتلعن ابن آدم العاصي فتصور أيها العاصي البعيد عن ربه أيها المصر على العصيان أيها المصر على مخالفة شريعة الرحمن تصور كيف أنك مطرود من رحمة ربك حتى البهائم تلعنك اللهم قنا شر الذنوب وتب علينا من معاصينا الكثيرة حتى نتوب ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب في اختلاف الأمة وتمزقها واختلاف الأمة وتمزقها قد يكون معصية من المعاصي فيؤدي إلى ضياع هذه الأمة وقد يكون نتيجة لمعاص وذنوب أخرى فتختلف وتتمزق الأمة ولا تجتمع كلمتها فيحل بها ما يحل من البلاء وهذا ما نحن أحوج ما نكون إليه الآن وإلى الحديث عنه حذار من التفرق حذار من الاختلاف حذار من التمزق ونحن مع ذلك نرجو ألا نتجمع مجرد تجمع من أجل تحقيق المصلحة أو الوصول إلى هدف معين كل ينظر إليه نظرة معينة ثم إذا حققنا ما نريد أو حقق البعض ما يريدون نسوا وعادت الأمة ممزقة من جديد إننا نريد أن نجتمع على حق نريد أن نجتمع على كتاب وسنة نريد أن نجتمع على استقامة لا على انحراف على ثبات لا على تنازل عن الثوابت هكذا يجب أن نجتمع الآن وفورا وإلا فإن الأعداء كما ترون استطاعوا أن يمزقونا واستطاعوا أن يشتتوا أمرنا واستطاعوا أن يفرقوا كلمتنا واستطاعوا أن يكرهوا كثيرا من الناس في الإسلاميين لأن الإسلاميين أنفسهم يضرب بعضهم في بعض ولا يجتمعون على كلمة واحدة ولم يجتمعوا من قبل على رجل واحد يوحدون به الصف وأنا لازلت أقول لعل هذا الذي أصابنا إنما هو من جراء تخلي كثير من الناس عن هذا الرجل المظلوم الذي ظلمه هؤلاء الطغاة وسكت كثير من الناس عن ظلمه بل وكثير من الناس صدقوا هذه اللجنة الانتخابية الكذابة وكذبة الشيخ ابن الشيخ الذي كان والده يقوم في قبة مجلس الشعب يدعوهم إلى تحكيم الشريعة حتى يشعرون أن القبة ستسقط عليهم من شدة الخوف لما تخلى كثير من الناس عن هذا الرجل وتخلت بعض الجماعات الإسلامية والشيوخ والعلماء منهم من تخلى عن هذا الرجل وتركوه حل بنا ما حل وذاق الكل مرارة هذا الظلم وأصبحنا الآن نقول إنها لجنة مزورة إنها لجنة كذابة هل هذا جديد عليكم؟ هل هذا جديد عليكم؟ لماذا لم تجتمعوا جميعا صفا واحدا ولو اجتمعنا صفا واحدا واستعنا بالله ما استطاع هؤلاء المجرمون اختراقنا ولكن قدر الله وما شاء فعلا ولعلها دروس نتعلم منها ولا ينبغي أن يغتر قوم ولا أن تغتر جماعة بكثرة عددها ولا بأنها قادرة على تدبير الأمر وحدها أبداً واذكروا ما كان في حنين ولعل أقف وقفة يسيرة على هذا المعنى أقول الاختلاف والتمزق معصية وهي في الوقت ذاته عقوبة من عقوبات المعاصي فاجتمعوا أيها الموحدون ولكن اجتمعوا على كلمة التوحيد واجتمعوا على نصرة الشريعة واجتمعوا على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا على الشيع والأهواء المتفرقة فإنها إنما تزيد الأمة تفرقاً ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن أثار هذه الذنوب والمعاصي وأخطارها أن الله عز وجل لا يقدس هذه الأمة هذه الأمة التي لا يقام فيها العدل هذه الأمة التي لا يؤخذ فيها للضعيف من القوي هذه الأمة التي لا ينصر فيها المظلوم على الظالم فإن الله عز وجل لا يقدسها لا يطهرها لا يطهرها واذكروا هذه القصة العجيبة لما رجعت مهاجرة الحبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة فقال فتيان منهم نعم يا رسول الله بينما نحن جلوس وأنا أسوق القصة بمعناها لا بنصها بينما نحن جلوس مرت عجوز من عجائز رهابينهم وهي تحمل فوق رأسها قلة من ماء، فقام واحد منهم، فجعل إحدى يديه بين كتفيها، حتى سقطت هذه المرأة سقطت هذه المرأة العجوز على ركبتيها، وسقطت القلة وانكسرت، انكسرت قلتها، فقامت المرأة والتفتت. إلى هذا المؤذي الذي فعل ذلك وقال ستعلم سوف تعلم يا غدر سوف تعلم يا غدر حين يجمع الله الأولين والآخرين ويضع الكرسي ويجز الناس بما كانوا يكسبون سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها كيف يطهر الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها ولا يؤخذ الحق فيها للمظلوم من الظالم هذه أيها الإخوة الكرامة بعض آثار الذنوب والمعاصي التي التي يقع فيها كثير من اليوم ولا يدري أن معصيته ومخالفته قد تؤدي إلى البلاء الذي يحل بالأمة كلها واذكروا ما كان من شأن الرماه في يوم أحد حينما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك عن اجتهاد منهم لم يكونوا متعمدين المخالفة كيف حل بهم ما حل وهزموا ولنقولها واضحة هزموا مع أنهم كان فيهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذه عاقبة المخالفة فكيف إذا كانت المخالفة مقصودة متعمدة؟ فكيف وفي الناس من يتعمد محاربة شريعة الله؟ فكيف وفي الناس من ينتسب إلى الإسلام وهو يصر على أن لا يحكم بشريعة الإسلام؟ نسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بذنوبنا، ألا يؤاخذنا بما نفعل؟ وأن لا يؤاخذنا بما, بما يفعل السفهاء منا وأن يرحمنا برحمته التي واسعت كل شيء إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبده ومصطفاه وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد أيها الإخوة الكرام فإنه لم يبق لنا إلا هذه الفرصة الأخيرة إما أن نكون وإما أن نكون شيئا لم يبق أمامنا إلا هذه الفرصة ونحن نطالب بحقوقنا ونطالب بأن نحيا في بلادنا حياة كريمة ونطالب بأن يرجع المغتربون في الخارج إلى بلادهم يعيشون بين أبنائهم وأهليهم وقد توفر لهم في بلادهم ما يعينهم على حياتهم ونحن نطالب بأن ننعم بشيء من الحرية والحرية حين نطلقها نحن فإنما نقيدها بما يرضي الله وليست حرية اللبرالية ولا العلمانية ليس أمامنا إلا هذه الفرصة وقد تلاعب بنا هؤلاء كثيراً في كل مرة وههم يسحبون منا الناس واحداً بعد واحد وكلما وضعت الأمة أملها في رجل. سحبوه واستبعدوه وزوروا له وأخرجوه وظلموه وها هم هذه خطتهم هذا ما كنت أحدثكم عنه من جمع كثيرة جدا في هذه السنة حين كان بعض إخواننا يغضبون ويقولون لماذا الكلام على المجلس العسكري الآن ولماذا ولماذا هذا هو الواقع الذي نحياه طول هذا العام الأرض تصحب من تحتنا شيئا فشيئا هؤلاء الظالمون يستعيدون قوتهم ويتجبرون شيئا فشيئا بل ويدبرون لعودة كل شيء إلى ما كان عليه بل إلى أفسد وألعن مما كان عليه فيا إخواني ويا أخواتي يا أيها المسلمون ويا أيها المثقفون ويا أيها المصريون لم تبقى لنا إلا هذه الفرصة ألستم أنتم الذين كنتم تعانون وتقولون استرحنا من الذل واسترحنا من الظلم وزحزحنا الطغيان وحققنا كذا وأخيرا شممنا رائحة الحرية وأخيرا فلماذا يريد بعض الناس كما قلت أن يعيدها جذعة إلى هؤلاء الظالمين مرة أخرى ذكر صاحب كتاب أيها المسلمون أفيقوا قبل أن تدفعوا الجزية ذكر قصة حاولت البحث عنها حتى آتي بنصها فلم أستطع إلى ذلك سبيلا. ذكر هذا الرجل أنه رأى في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر في الهواء العليل رأى امرأة في يدها حبل وهي تجر كلبا أعزكم الله وفجأة بينما هي تسحب هذا الكلب ورقبته في داخل الطوق إذا به تنفلت رأسه ويخرج من الطوق خرج من الطوق فقال هذا الكاتب هنيئا لك هنيئا لك أيها الكلب بالحرية الآن أصبحت حرا أصبحت طليقا بعدما كنت مقيدا داخل هذا الطوق ولكن بينما هو سائر والمرأة سائرة إذا بهذا الكلب يعود من جديد يلعق حذاء هذه المرأة ويحاول أن يدخل رأسه في الطوق من جديد فيا كل من يريد أن يعيد الذل من جديد والهوان من جديد والاستعباد للناس من جديد ماذا تريد؟ وأي كائن تحب أن تكون؟ أي كائن تحب أن تكون؟ هذا الدموي الخائن أحمد شفيق ما هو إلا صورة قذرة لهذا النظام الذي ليس بائدا بل الذي لا يزال قائما إنما هو صورة دموية لهذا النظام أحمد شفيق هو الذي كان يتولى منصب رئاسة الوزراء وهو المتهم في تدبير موقعة الجمل أو موقعة الجحش التي أصاب الناس فيها ما أصابهم في التحرير هذا الرجل هو الذي داس على الناس بأقدام الدواب حتى تخلص منهم هذا المجرم هو الذي يتبجح يتبجح بأن مبارك هو مثله الأعلى إلى آخر يوم في حياته هذا المجرم هو المتورط في مشاكل كثيرة في المطار والطيران المدني واسألوا الناس يجيبوكم وأهل المطار نفسهم خرجوا من قبل وأعلنوا عن هذه الفضائح أنه كان يولي أقاربه ويولي أصحابه ويولي من يوافقه على منهاجه في سلب حقوق الناس ويمنع الآخرين يرفع مرتبات أقاربه وأصحابه وبقية العمال يبقون هكذا حتى يفقدوا انتماءهم للبلد كلها هذا المجرم أحمد شفيق الذي يريده الناس هو صديق حميم لجمال وعلاء وهذه الثلة وكانت له زياراته المنزلية إلى بيوتهم وهي زيارات طبيعية جدا وهو صديق لحسين سالم الذي اكتنز من أموال الشعب ما اكتنز وهرب بها وفي عهده في عهد رئاسته للوزارة هُرِّبت الأموال هُرِّبت الأموال أموالكم أيها الناس أموالكم التي امتصت من دمائكم ليأخذها هؤلاء المجرمون هذا المجرم أحمد شفيق أيها المسلمون أيها المسلمون الموحدون هذا المجرم هو الذي خرج على قناةٍ نصرانية منذ أيام وقالوا له ماذا نصنع في الآيات الموجودة في كتب اللغة العربية ونحن لا يريد أن نحفظ هذه الآيات فقال إما أن أضع آيات من الإنجيل فيما يقابلها في نفس الكتاب وإما أن أحذف الكل ترضون بهذا؟ يا من عندكم غير على الإسلام ترضون بهذا؟ وأنا أتساءل الآن من هو الذي يزرع الفتن الطائفية من هو الذي يزرعها الآن أنحن أم هذا المجرم الذي يريد أن يقود الشعب إلى الخراب بل واسمعوا إلى هذه الطامة الكبرى وانظروا ماذا تصنعون إن هذا المجرم قد وافق للنصارى على تكوين ميليشيات مسلحة يكون منهم ميليشيا مسلحة تحت اسم كشافة عشان ما يبقاش الأمر ظاهر ماذا يريد هؤلاء يريدون أن يجعلوا مصر هنا البصنة والهرسك مثلا يريدون أن يفعل بنا كما كان يفعل الصرب بالمسلمين في سرايفه هكذا يريدون كان النصارى يجاورون المسلمين مجاورة مجاورة فيها ما فيها من البر وكذا وكذا وفجأة لما كان يصدر إلى هؤلاء السلاح وتكون منهم ميليشيات فجأة جرى ما جرى على المسلمين هناك فيا أيها المسلمون ويا أيها النصارى هل تحبون أن تتحول البلاد إلى مجزرة دامية لا يرحم فيها أحد؟ هذا هو أحمد شفيق الذي يريد كثير من الناس الآن ومن حولنا ليس بعيدين عنا انخداعا بكلاب الحزب الوطني الذي ضلل كثيرا من الناس وخدعهم بالأموال وقد ذكر أنه قد رصد للانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 60 مليار جنيه تصور بقى ستون ملياراً لما يتوزعوا على المنافقين اللي في البلاد والذين يريدون أن يعيدوا هذا النظام من جديد لأنهم كانوا يسرقون على راحتهم وينهبون على راحتهم ويوزع على المساكين من الفلاحين الذين لا يستطيعون تكبير أمورهم يغشونهم ويخدعونهم فيا إخواني كفاناً خداعاً كفانا خداعاً بهؤلاء وحذاري أن تكونوا سببا في عودة الذل والهوان لهذه الأمة من جديد إذا عاد هذا الذل من جديد أيها الإخوة فلن نستطيع أن نعيش الحياة الكريمة التي نرجوها ونحن لا نقول هذا رجما بالغيب ولا نقول هذا اعتراضا على قدر ربنا ولكننا نصف أحوال الظالمين وهذا الذي جرى من قبل رحم الله سيد قطب الذي وقف بعد الثورة في مؤتمر يحضره جمال عبد الناصر وقال لقد كنت قبل الثورة أنتظر أن اعتقل في أي لحظة وأما بعد الثورة فأصبحت الآن أنتظر القتل في أي لحظة فقام إليه جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر هو الذي قام إليه وقال له نفديك بأرواحنا يا شيخ سيد وإذا به يعلقه على حبال المشنقة ورحم الله سيدا وأرجو أن يتأسى القوم بهذا السيد في حبه لدينه وفي حماسه للحق ونحن لا نناقش الآن قضايا منهجية ولا شيئا من هذا ولكن هذا الرجل الذي يرسل الطاغية إليه ليكتب كلمة يسيرة كلمة يسيرة يكتبها ليخرج بها من هذا العناء يرسلون إليه أخته وفلان وفلان فيقول إن هذه الأصبع التي ترفع كل يوم بشهادة التوحيد تأبى أن تكتب كلمة لطاغية ولما سمع بحكم الإعدام قال لقد عشت أعمل للشهادة خمسة عشر عاما أرجو نيل الشهادة فرحمه الله فيا إخواني ويا مسلمون هل تريدون أن تكمم أفواه العلماء والدعاة من جديد؟ هل تريدون أن يحبس العلماء والدعاة ويسجنون في معتقلات الطغاة من جديد؟ هل تريدون أن تغلق المساجد من جديد؟ هل تريدون أن يتحكم في الناس وخد لا يساوي حشرة تمشي على الأرض يتحكم في الناس فهذا يتكلم وهذا لا يتكلم وهذا يخطب وهذا يسكت هل تريدون هذا اختاروا لأنفسكم ما يرضي ربكم وما تصلحون به دينكم ودنياكم وأما الدكتور محمد مرسي فهو الرجل الذي أعلن كثيرا أنه يريد أن يطبق شريعة الله عز وجل هكذا أعلنت وهكذا يجب أن نصدقه فيما يعلن به حتى يظهر لنا خلافه وقد بلغني أنه أقسم للشيوخ الكرام في مجلس شورى العلماء على هذا الأمر وأنتم تعلمون أن مجلس شورى العلماء لا يتحركوا إلا عن نظر ثاقب وتأمل حاله حال بقية الهيئات الشرعية الموجودة في البلد فأقسم لهم الشيخ وبكى أنه يسعى بكل ما يملك من جهد إلى أن يطبق شرع الله عز وجل وعلماؤنا حتى الذين كانوا متوقفين في الانتخابات الماضية بين أبو الفتوح ومرسي الآن قد أعلنوها لأنه لا خيار للأمة إلا هذا أعلنها الشيخ الحويني حفظه الله وأعلنها الشيخ محمد حسان حفظه الله وأعلنها كثير بل ربما كل أهل العلم والفضل أعلنوا أنهم يؤيدون هذا الرجل ليس لنا خيار آخر فلا تضيع الفرصة وهذا الذي سمعتموه الآن أسمعوه لأهليكم وأسمعه لإخوانكم في القرى والبلدان التي أنتم فيها وحشد الناس رجالا ونساء بالضوابط الشرعية بالضوابط الشرعية لا نتنازل عن هذا وحشدوهم لهذا اليوم ليؤيد الحق وليؤيد العدل وليؤيد الكرامة لهذه البلد ونسأل الله عز وجل أن يكون إخواننا وأن يكون هذا الرجل على هذا المستوى وأن يحقق في الأمة ما تصب إليه من الخير فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أطلت عليكم كثيرا فاعذروني اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه، اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارات، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي علينا حاكما يقيم فينا شرعك ويحكم فينا بكتابك وسنة رسولك، اللهم إننا نسألك يا حي يا قيوم ألا يتولى أمر مصر منافق ولا ظالم؟ ولا فاجر ولا طاغية اللهم ولي على هذه الأمة رجلا صالحا تقيا يخافك ويتقيك ويرعى رعيته يا رب العالمين اللهم نصرك للموحدين اللهم اخذ للمنافقين اللهم دمر, اللهم دمر كيد الكائدين اللهم دمر كيد الكائدين اللهم دمر كيدهم وافضح تزويرهم اللهم دمر كيدهم وافضح تزويرهم وأظهر للناس كذبهم وانصر الحق وأهله يا رب العالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإخوانكم في مساجد شتى قد نظموا مسيرة أو وقفة فلعلنا نشاركهم بإذن الله عز وجل وأما الدرس الذي تقرر أن يكون اليوم يوم الجمعة فسوأجله إلى غد السبت بعد العشاء بإذن الله تبارك وتعالى ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم جاد الله عليكم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة